ضع بصمتك ضع بصمتك اقبل منى ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك اقبل منى ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك أصاف الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصاف الودود فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل عادتك أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم أيها الجمهور الطيب الرائع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على متابعتكم وعلى تواصلكم معنا وعلى الاقتراحات التي نستفيد منها أسأل الله اللي يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب مرحبا بكم في برنامجكم أنتم نحن الضيوف وأنت رب المنزلي نفرح والله بكم أفرح بلقائكم اشتاق إليكم خلال أيام الأسبوع حتى يأتي الله تعالى بعيدنا يوم الجمعة لأجل أن نلتقي بكم مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام كان الناس في السابق إذا أراد أحدهم أن يرسل إلى الآخر رسالة أرسلها عبر كلام شفهي وربما غير هذا الكلام الشفهي أو بدل مع طول الزمن أو نسيان هذا الرسول الذي يذهب به بدأوا بعد ذلك ينحتون شيئا من العلامات على الأحجار فيرسلوا إليه حجرا عليه بعض العلامات يفهمها ذلك الرجل يفهم الرسالة تطورت الأمور صار عندهم شيء من الصحف أو الألواح التي يكتبون عليها وربما كتبوا على أكتاف الإبل أو على عظام الحيوانات فيأتون بكتف البعير ويكون عريضا ويغسلونه ويجففونه ثم يكتبون عليه وكانوا يختلفون في الأحرف يختلفون في وجود النقاط أو عدم وجودها يختلفون في طريقة الخط ربما تأتي إلى البلدة الكاملة لا أقول إلى القبيلة كلا بل إلى البلدة الكاملة بقبائلها لا تكاد أن تجد أحدا يعرف أن يكتب أو يعرف أن يقرأ فربما وصل الكتاب إلى الشخص فلبث عنده أسبوعا وأسبوعين وثلاثة ينتظر أن يأتي فلان من سفره أو من حجه لأجل أن يقرأ هذا الكتاب ولا يعلم ما في الكتاب إنما ينظر إليه نظرا عاما تطوروا بعد ذلك وصاروا يستعملون الحمام الزاجل ويدربونه على ذلك تطورت الأمور حتى وصلنا إلى عصرنا وأصبح وصول المعلومة من شخص إلى شخص والتواصل بين الناس ربما أسرع من لمح البصر. وصارت الكلمة طلقه يتكلم بها الإنسان فلا يستطيع أن يعيدها أصبح الرجل يستطيع أن يكذب الكذبة تبلغ الآفاق أصبحت الإشاعات تتناقل أصبح الناس ربما بعضهم يبتز الاخر عبر هذه الوسائل الحديثة نسمع كثيرا عن تويتر عن الفيسبوك عن البرنامج كيك هذا الذي يصورون فيه المقاطع القصيرة عن استقرام عن غيره من البرامج التي سيأتي الكلام عليها واحدا واحدا ما هي طبيعتها ما هو تاريخها كيف نستطيع أن نستفيد منها ما هي الوسائل التي يمكن أن نحقق منها ربحا من خلالها سواء ربحا أخرويا في نفع الناس أو ربحا دنيويا في اكتساب المال او التجارة او البحث عن الرزق او نحو ذلك تعالوا اليوم نتكلم عن هذا بالتفصيل حتى نضع بصمتنا في مواقع التواصل الاجتماعي تما للتواصل من همية كبرى في حياتنا خصوصا وانه محور تقدم الشعوب وصلاتها ببعضها البعض فلولا الاتصال والتواصل لما تطورت المجتمعات مرت البشرية منذ بدء الخليقة بمراحل تطور بالغة الأهمية تغيرت خلالها لغة الاتصال بين البشر من عصر الرموز والعلامات كالنقش على الحجارة والاشارات والأصوات الغريبة كالزمجرة والهمهمه والصراخ إلى عصر اللغة المنطوقه والتخاطب ثم وصلت لعصر الكتابة اليدوية البدائية قبل أن يعرف العالم الطباعة ويدخل منها إلى عصر الاتصال الجماهيري بدءا بالصحافة الورقية ثم الصحافة المسموعة والمرئية ثم اكتشاف السينما وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية تمهيدا للوصول بالعالم إلى مرحلة الاتصال التفاعلي من خلال الانترنت والصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحت هذه الوسائل هي لغة العصر السائدة وأصبح دورها أخطر بكثير مما كان يظنه البعض أنها مجرد تسلية فانبثق منها ما يعرف برجع الصدى أو ردود الأفعال لسائر المجتمعات وأصبح لمرتاديها صوت يسمع ورأي يرى وصورة تتكلم فانتشرت وسائل عديدة وحديثة لوسائل التواصل الاجتماعي كان أبرزها فيسبوك وتويتر وغيرها من الوسائل الجديدة فعبارة على فيسبوك يمكن أن يشاهدها الملايين قد تعمل على نشر ثقافة إيجابية أو غرس ثقافة غير أخلاقية و140 حرفا في تويتر قد تكون كفيلة بإنشاء حضارة جديدة أو تبديدها فكيف يمكننا أن نستغل هذه الوسائل بشكل إيجابي؟ هل يمكننا أن نعمل على نشر الخير من خلالها؟ كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن نهوض بمجتمعاتنا؟ وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحلقة عجباً يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نعم لتعارفوا لم يقل ربنا لتفاخروا أو لتحاربوا أو لتقاتلوا إنما لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا يعرفوا من خلال الجلوس معه في الطريق من خلال رؤيته في الشارع التبايع والشراء معه في السوق من خلال مكالمته بالهاتف من خلال الجلوس معه في حلقة التعليم في المساجد أو فصول التعليم في المدارس والجامعات لتعارفوا من خلال فيسبوك من خلال تويتر من خلال غيرها لتعارفوا من خلال الإعلام وجعلناكم شعوبا هذا شعب أبيض وهذا شعب أسمر وهذا شعب أشقر وهذا أنواع شعوبا هذا هؤلاء شعوب تنتسب إلى البلد الفلاني وهذه شعوب تنتسب إلى كذا شعوبا وقبائل لكم أنساب متفرقة لماذا؟ لتعارفوا ثم ذكر الله تعالى القاعدة فقال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التفاضل بينكم ليس بقبيلتك ولا بالشعب الذي ترجع إليه إنما بالتقوى التي في داخل قلبك فمهما كان الإنسان فقيرا أو كان قليلا في نسبه أو كان يعني محتقرا بين الناس إلا أن قلبه وتقواه ربما رفعته فوق من يرفعه الناس مرحبا بكم يا نحن اليوم نتكلم عن يعني ما أستطيع أقول إدمان العصر لكن يبدو أنه كذلك عن تويتر والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كم من حادث السيارة وقع بسبب تويتر أنا ركبت قبل كم يوم مع واحد وكان ذاهبين إلى محاضرة في في مدينة أخرى فمع الأسف كان مسرع يعني يمكن كان يمشي 160-180 وأنا كنت أراجع أوراق المحاضرة فتفاجأت الأخ ماسك المقود بيد وماسك تويتر بيد وهو, وهو يمشي 180 تعالوا نتكلم اليوم عن هذا يا مرحبا بالشباب هيا <تصفيق> الله أخي الدكتور مستقبلا إن شاء الله تعالى سليمان المعلم وابني أيضا للسادة محمد جميل وبغي تقول ابننا أخونا الباحث في والمتخصص يبدو أنك أبو عمر ولا لا صحيح. في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في العموم أنا سأتكلم اليوم في موضوع يبدو أن أكثركم أكثر علما فيه مني لكن تحملوني شوي وبعدين بس عليكم يا أبو روح لكن أنا بعطيكم مقدمات طبعا الإنسان مدني بطبعه وجعل الله تعالى كل المخلوقات يعني لا تستطيعوا في الغالب أن تعيش وحدها بل لا بد أن تعيش مع غيرها ولذلك تجد حتى الحيوانات تجد مثلا مجموعة الأسود ومجموعة الغزلان في البر في الصحراء وهي لا لا يستأنسها الإنسان ومع ذلك تعيش تعيش مجتمعا حتى الدواب التي يستأنسها الإنسان تجد أنها تعيش مجتمعا في الغالب الطيور في السماء مع قدرة كل طير أن يعيش لوحده لكن تجدها تعيش مجتمعا كما بين الله جل وعلا ذلك وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمثالكم تحب الاجتماع يكون بينها تزاوج يكون بينها ذرية إلى آخره البشر جعلهم الله تعالى انواعا لأجل أن يكون بينهم مثل هذا التعارف ولما خلق الله تعالى آدم عليه السلام جعله في الجنة وعنده ما يشاء من متع في الجنة ومع ذلك ما طابت له الجنة حتى خلق الله تعالى من ضلعه حوى خلق له بشرا فصار يأنس إليها وتأنس اليه ثم جعل الله تعالى بعد ذلك الذرية خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء فبين الله جل وعلا أن هذا البث كله جعل الناس يتعارفون كلما تطور الإنسان تطورت وسائل التواصل معه كان الناس في السابق التواصل بينهم ربما لا يتعدى تواصل الإنسان مع أهل بيته بعد ذلك تطور الأمر حتى صار التواصل بينه وبين حارته بينه وبين الحي الذي هو فيه بينه وبين البلد الذي هو فيه ثم بدأ, بدأ بعد ذلك الإنسان كلما تطور تتطور وسائل التواصل ويصبح تواصله ليس محدودا فقط في من يعيشون معه كلا بل يمتد هذا التواصل إلى الأبعد حتى ركب الناس البحار وركبوا الصحاري والقفار قطعوها لأجل أن يتواصلوا مع الناس فصرت مثلا تدخل السوق في مكة في عهد ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام وتجد هذه بضاعة جاءت من اليمن، او إذا في تواصل بين قرشي وبين اليمن، هذه بضاعة من الشام، وهذه حلة من مصر، وهذه حلة من العراق، وهذا تمر جاءهم من اليمامة من نجد، وهذا تمر جاء من البحرين، إذا بينهم تواصل، هذا التواصل جعلوا يتوسعون فيه كل ما تطور الإنسان وتعلم كيف ينطلق في الحياة ويكون وجود وكذا، بدأت التجارة تتوسع، بدأت اللغات تتناقل بين الناس. فصار الإنسان ممكن أن يتفاهم يعني مثلا لما يسافر واحد من مكة من تجار مكة إلى الشام الشام روم وهم يتكلمون اللغة الرومية ومع ذلك يستطيع يذهب ويبيع البضاعة التي جاء بها ويشتري بضاعة أخرى ويرجع دون أن يجد حرجا يتعلق باللغة التي يتكلم بها دليل انهم صار عندهم قدرة على على التواصل بينهم بين بعض بدأت بدا هذا التواصل يتطور في السابق كان التواصل عبر السفر أنا لما أريد أن أحدث أحدا بشيء أذهب إليه أضرب المشوار ولذلك جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتتبع الأحاديث التي عند الصحابة فذكر له حديث عند عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عن وكان عبد الله بن انيس في الشام وقيل في مصر فاستأجر بعيرا وقيل اشترى راحلة ومضى وسافر حتى يسمع منه الحديث بالله عليك لو في تلفونات أو في إيميلات أو يضرب هالمشوار صح ربما ضرب المشوار تعبدا وقربة أنه في طلب العلم لكن أن يرحل هذه الرحلة الطويلة وفي وسائل أخرى اليوم الأمر صار أيسر بكثير مما كان عليه في السابق الرسالة أيضا بدأت يعني بدأت تتوسع في السابق كان الإنسان يكتب الرسالة وأيضا كانت البلد تحتاج أن تبحث من الذي يكتب رسالة انا أذكر يعني يحدثني والدي والكلام قبل يعني يقول مثلا خمسين ستين سنة يعني لما كان ربما هو تحت العشرين يقول لي كان إذا وصل خط كان أبيا يشتغل في منطقة الشرقية والوالدة في, في ما حول الرياض بعض القرى في قرية اسمها القوعية فكان إذا أراد أن يرسل شيئا إليهم إلى العائلة يرسل خط خط يعني رسالة فتصل الرسالة إلى أمي ما تدري زوجها ماذا يريد في ذلك الحين وتجلس تنتظر من يأتي يقرأ الكتاب تنتظر أخاها ليأخذه ويذهب به إلى بيت فلان حتى يقرأ حتى يخبره ماذا يريد شوف التواصل كيف كان صعبا فما بالك بالله عليك من قبل كيف كان التواصل بين الناس بل أحيانا لا يكاد يوجد في البلدة كلها من يقرأ الكتاب لهم من يكتب الخط لهم من يستطيع أن يفهم من يستطيع أن يكتب تطوروا بعد ذلك صار عندهم الحمام الزاجل تطورت الأمور صار الرسائل البريدية ويعني ربما ما أدري يمكن أنا وياك شيبان لكن الشباب ما أدركو الطوائل ال البريد والرسائل قلت كتبت رسالة وحطيتها في البريد وحطيت عليها طابع وارسلتها يا بابا والله <تصفيق> ما سليمان. أنت, أنت جيل الواتساب والإنترنت أنت بابا سويت كذا قبل لا الجوابات عندك مصر ولا معنا تيني خلصوا عنيداوي <تصفيق> أنا في السابق كنت أفعل ذلك لما كنت في الابتدائية كانت المجلات ينشر فيها صور لهواة المراسلة فكان عندي صديق في مثلا في مصر صديق في العراق صديق في اليمن وكنت أروح وأشتري الطوابع الطابع بريلين وكذا وبعدين تطبع على هذه وتكتب الرسالة ثم صار في ناس عندهم هواية جمع الطوابع وظنها الهواية الآن يعني ربما لا وجود لها صناديق البريد يأتي ويأخذ يعني وربما لبثت أياما حتى تصل وأحيانا تضيع الرسائل تطور الموضوع يعني وأصبح الناس يرسلون عبر الفاكس الأشياء يعني التي تعتبر بالنسبة إليهم مهمه جدا كانوا يكتبون باليد أصبحوا يكتبون بالآلة الكاتبة أصبحوا يكتبون بعد ذلك بالكمبيوتر تطور الأمر إلى عصركم أنتم وأصبحوا يرسلون إيميلات وايضا حتى الإيميل انا أذكر قبل يمكن 14 عاما أو أو عشر عاما كان الحي الذي نحن فيه ليس الحي بل ربما حتى ثلاث أربع أحياء بجانبنا ما كان أحد عنده كمبيوتر قبل الإنترنت ما كان في كمبيوترات عند الناس يعني هو ليش يشتري كمبيوتر فكان إذا أردت أن تطبع كتابا تطبع رسالة مثلا وفي الغالب نكتبها بالخط يعني أنا أذكر رسالة للماجسير كتبتها كلها بخطي يدي ما كان في كمبيوترات نستعملها وليس هناك برامج قص و لزق كذا فكنت أكتبها بخطي يدي الدكتورة بعد ذلك تطورت الأمور صار في برامج لكن كنا لا نكاد نجد في الثلاث أربع أحياء جنب بعض أحد عنده في بيته كمبيوتر إنما هو محل تأتي وتدفع ما الله ما كم كانت عشر ريال على الورقة أظن على الورقة الواحدة حتى يطبع لك الكلام الذي تريد الآن يا أخي الكمبيوتر أصبح كفيا في أيدينا أصبح الواحد الآن يعني يتحكم به كما يشاء بل الطفل أحيانا الآيباد ربما يتلخبط بعض الأمور عندي وتنادي أصغر أولادك وأنت يقول أنت ما تعرف تعال تعال ويضربك بطرف يده ويأخذه فعلا يضغط هذا ضغطتين ويطلع مدري إيش وبعدين يلغي يلغي يلغي بعدين يقول شوف الحين صار ما يعلق معك أقول كيف دريت ولدينا كذا فإذا في برامج مفتوحة كثيرة فأصبح الطفل أحياناً يعني الجيل الجديد عنده معلومات أكثر من السابق والله وجله عليه يقول وعلم الإنسان ما لم يعلم يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يتساهل التواصل بين الناس بشكل كبير. فقال عليه الصلاة والسلام مثلا في آخر الزمان قال يكلم الرجل عذبة صوته عذبة الصوت طرف الصوت وقيل مقبض الصوت يتكلم معه هم كان أحدهم يمسك الصوت لأنه دائما يركب الدابة فالصوت هو مفتاح الدابة لا يمكن يركب الدابة إلا مع ما يقودها به في الغالب فالصوت هو مفتاح الدابة ولذلك تجد أحدهم يركب, يركب دابته فإذا سقطت عصاه على الأرض أو صوته طلب من يرفعها إليه أن الدابة لابد يوجهها يمين ويسار وكذا حتى تستطيع او يقعدها يضربها يضرب معينة وتقعد ليس المقصود عذابها لكن اشارات ما بينها وبينها لأجل يوجهها فهو مفتاح دابته بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلمه الرجل شيء يعني في يده دائما يحتاجه انا لا أدري ما معناه ربما كان معناه الجوال او, أو, أو شيء من ذلك ذكر عليه الصلاه والسلام أيضا قال ويكلمه شراك نعله شراك النعل الخيط الذي تربط فيه النعل كانوا يجعلون صفيحة من جلد ويجعلون خيوطا فوقها هذا هو شراك النعل ويدسون الرجل في داخله ويحدثه فخذه بما أحدث أهله من بعده يعني الفخذ تعطيك أخبار أهلك هل مقصود فخذه يعني قبيلته وهذا معروف عند العرب يقول والله أنت من أي قبيلة تقول قبيلة كذا من أي فخذ والله من فخذ كذا يعني من من جدي هو فلان أو الفرع الذي في القبيلة هل المقصود فرع قبيلته يخبره أو أجهزة معينة أو نحوه؟ لكن هذه كلها اشارات من النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضع سيتطور وأن الناس سيسهل تناقل المعلومة. المعلومة سيكون تناقلها أسهل. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر آخر الزمن قال: والرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. تبلغ الأفاق يعني أفاق معناها للأماكن البعيدة جدا. وفعلا اول ما طلع التلفون كنا نقول والله هذا هو الحديث فعلا شوف الواحد ممكن يتصل اتصالا على أخيه الذي في أمريكا ويعطيك كذبه هو بلغت الآفق وإذا الأمر قد تطور أكثر من ذلك وأصبح الواحد الآن ممكن تدخل تويتر وأكتب مثلا مات اليوم فلان وتك في أقل من اللحظة تبلغ الافق أمس كنت جاي من قطر ومسكتني زحمة في الدخول في المنفذ وصورت وقلت يا ناس في زحمة يمكن أن أتأخر عن المحاضرة وكذا كان عندي محاضرة لازم أدركها يعني المغرب وتفاجأت اليوم يتصل بأحد الإخوة من إيطاليا ويسلم علي قال بشرها عسى الزحمة مفكت عنك أنا أتكلم في حدود السعودية وفي لحظة واحدة وصلته الصوت والصورة وممكن يعد السيارات اللي أمامك فلو كذب الإنسان كذبة بلغت الآفاق هذا من النبي صلى الله عليه وسلم متى بدأت مواقع التواصل الاجتماعي ما هي أنواعها ما هي أسماؤها ما هي يعني سلبياتها وإيجابياتها هذا سنتكلم عنه معكم أيضا ومعكم أيها الأفاضل بإذن الله تعالى بعد هذا فاصل القصير يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ملك والكل يقصد رفعتك ضع بسمتك ضع بصمتك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سخر الله جل وعلا ما في هذا الكون كما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يرهن شور مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأجهزة التي نستعملها من خلالها الأقمار الصناعية التي يعني يتناقل الناس من خلالها أيضا البث والشبكات التي تكون سخرها الله تعالى الإنسان ووفقه لأن يعرف كيف يتعامل معها طبعا هناك تاريخ لهذا أنا ودي أسمع منك أبا عمر طبعا نحن نتكلم اليوم ليس فقط عن فيسبوك وتويتر يعني نتكلم أيضا عن ماي سبيس نتكلم عن كيك نتكلم عن لاين كيدن عن نينج عن يعني جميل. كل المواقع سواء عاد كانت يعني مشهورة أو غير مشهورة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية خلينا نقول إنه كلمة نيو ميديا اللي هو الإعلام الجديد المسمى اللي طلق أطلق من التسعينات بالبروفيسور تكلم على إنه الآن طريقة التواصل أصبحت تتطور مع الوقت زي مثلا زمان كان يصوروا بكاميرا عادية كاميرا HD وانتقلت إلى التلفزيون اليوتيوب آه. من التلفزيون عادي إلى التلفزيون فعلي. فكان تصوروا أنه في المستقبل سيصير في نيو ميديا أدوات جديدة وليست إعلام جديد يعني هي المسمى المغلوط فإذا قلنا إحنا الأول مفصل فعلي أثر في الموجة اللي الآن شوفها هي بالـ 97 لما ظهرت جوجل تبع ذلك هو عام 2002 لما نزلت المدونات المدونات هي بداية الثورة الفعلية للإعلام الجديد بحيث أنه صارت الناس هي كل شخص أصبح يستطيع تحرير ويستطيع أن يساهم في الإعلام ويبث ما لديه من أخبار يعني أن تفتح نعم. صفحة شخصية لك صحيح. تكتب أخبارك كل يوم نعم صحيح م -م. وبعدين بدأت تؤثر في الحراك طبعا سواء اجتماعي سياسي ثورات وطفر من عام 2002 بدأت تأثير هذا أتبع ذلك طبعا فيسبوك لما جاب 2004 و2006 مثلا تويتر وبدأت الشبكات الاجتماعية بعدها تظهر بشكل كبير حتى الآن أصبحت في مئات الألوف موجودة ولكن المشهور منها هو لل نعرفها الآن مثلاً زي فيسبوك هو مشهور في العالم ولكن مثلاً في الصين لا يوجد فيسبوك يوجد مثلا كيو زون شبيه بالفيسبوك للصين لأنه محجوب نلجأ مثلاً أركت في البرازيل شبيه بالفيسبوك مع إنه مو محجوب ولكن البرازيليين كان في البداية ما في الإنجليزي فأخذوا شبكة اجتماعية شبيهة بالفيسبوك لهم باللغة البرازيلية باللغة البرازيلية فنلقيد إنه في شبكات اجتماعية أصبحت مع الوقت تتو ت تتحد يعني أصبحت تصبقنا وإحنا للحجة يعني زي ما احنا قلنا البريد زمان الهاتف كنا احنا بحاجة الى الهاتف لاننا نبغى نتصل في البعيد الان المايكرو بلوغينج زي تويتر اللي هو التغريد بمئة واربعين حرف أسبا حيسبقنا ويقودنا نلحقه احنا نلحق نتقيد بقوانينه هو نكتب مئة واربعين حرف وهلما اتجرر ف... صار هل يحط انظمة ونحن نلتزم بها وهلما اتجرر مثلا كيكا الان ها. ستة وثلاثين ثانية لما يحد يتصور انه ممكن اني اصور من ستة ثانية وتغير العالم ستة وثلاثين فقط. ستة وثلاثين ثانية في الضبط. وكان <تكتشن> يبدو خمسة وعشرين وبعدين زادوها. لا لا هم ستة وثلاثين ثانية. ومن الآن ما اعترفوا إيش السبب. ليش ستة وثلاثين ليش حطوها بهذه الطريقة. وطبعا في بعض بعض المواقع التواصل يبدو أن يبدأ التموت. مثل مايس بيس وكيندين. مايس في كيفيندينو. يوم من الأيام كان الأول بالشبكات الاجتماعية. الآن ما يكاد يعرف. ما زال له تأثير في الغرب <تصفيق> يعني حتى بعد حملة أوباما لما استخدمها وعلى فكرة هو أوباما الوحيد اللي هو حول نظر العالم أنه الشبكات الاجتماعية يمكن يستفاد منها تجاريا <تصفيق> وفي موضوع أنه تغيير في العادات وفي الوصول للجمهور ممتاز بشكل كبير. ممتاز ممتاز جيد هو طبعا الكلام عليها يعني كلام يطول لأن بعضها أحيانا يشتهر في بلد دون بلد يعني الفيسبوك مثلا عندنا في السعودية ليس مشتهرا كشهرة تويتر, كشهرة تويتر يعني أنا عندي في الصفحتين طبعا لكن أعلم أن كثير من الناس عنده في تويتر وليس عنده صفحة في الفيسبوك بدليل احيانا أضع رابطا في صفحتي في تويتر ليعيده إلى الفيسبوك فلا يستطيعون يفتحه يفتحون لأنه غير مشترك اصلا في الفيسبوك فالمقصود أنه بل أنني حتى في الخارج احيانا كنت في تونس قبل فترة في الأردن ربما في مصر أيضا فيسبوك أكثر شهرة أي فكنت أحدثهم أحيانا وأقول ذكرت في تويتر فيقولون لي في هذه البلدان يقول يا شيخ ما نعرف تويتر يا. نعرف إن في شيء اسمه تويتر لكن غير مشهور عندنا تريد أن توصل الرسالة إلينا في الفيسبوك فلذلك في الآن نظام أيضا تستطيع أن تربط الاثنين بحيث تكتب في تويتر يطلع مباشرة في الفيسبوك لكن لا بد أن يعني بالأحرف وتربط أيضا الفيسبوك بتويتر قبل اتكلم عن الإيجابيات والسلبيات أريد أن أسمع منكم حتى بس نكون يعني نستطيع ان نتكلم بعدما نقدم مقدمات حلوه هاي محمد جميل بسم الله والصلاه والسلام الله احنا كان لنا تجربة ايجابيه على على الفيسبوك كانت الفكره عندنا في ظل الاحباط والفترات الصعبة اللي بتمر بيها الناس اليمن دول فكرنا ان احنا نوزع الامل للناس فعملنا صفحة صغيره كده على الفيسبوك بنوصل بيها الامل للناس لأننا نعتقد ان الامل ده لما بيجي لحد بيبقى رزق فهذا ده لازم ننطلع كان نعرف الناس إن في أمل وفي مواقف كويسة ونود في ربنا موجود يعني سبحان الله جميل. تعالى. فاخترنا اسم للصفحة. الاسم كان الأمل بس مش كفاية يعني كلمة أمل لوحدها ما كانتش كفاية هوب ما كانتش كفاية. فحابيننا نعرف الهوب ده بيجي لين في أحد. هي. اه هي هي اسمها فيس أند هوب. فاخترت م -م. الاسم فيس أند هوب لاني أرد في أحد كتب حضرتك يعني بدون ذكر أسماء اللي هو استمتع لحياتك تأديونها عجوز زي كذا. ان ك كفي كاتب عن السعادة. في الآخر حياته مات منتحرا وهو كان له كتب شهيرة جدا فكان عنده نقص في الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى فالصفحة بقى اسمها فيس اندهوب وبتتكلم وبتنتي تنشر حاجات إيمانية وحاجات أمل وعملنا مجموعة من الناس مجموعة عندي معاي مديرين مثلا معاشرة في الصفحة أو كده بنوزع فيها بنكتب فيها عن تفسير القرآن سبحانه تفسير القرآن نكلم في عن الحديث بالإنجليزي و... كل هذا؟ لا بال... بالعربي وبالإنجليزي يعني حسب بس الحاجات الإسلامية معظمها بتكون مترجمة إلى العربي والإنجليزي جميل جميل فمن من نعرف بالقرآن وتفاسيره الحديث نبوي المناجاتع عباد الصالحين مع الله سبحانه وتعالى هي أساس التوحيد الإسلام حاجات في ال... في التنمية البشرية وعملين حاجة جميلة كمان يعني مع بأن إسبوع شغلين فيها والحمد لله جايب صدى كويس إن إحنا نخلي المشاركين اللي معنا في الصفحة يشاركون قصص الأمل بتاعتهم. فكل ما لما لما في حد فينا بيعت فيهم قصص عندنا، نبتدي ننشرها للناس تبتدي الواحد بيعمل يعني زي بيعمل للقصة دي مع القصة دي ممتاز. وقصة حياته فابتدي يفهم كيف تفاعل الناس معكم؟ والله تفاعل الناس بتعامل معنا كويس جدا إحنا بقالنا شهرين بدأنا نشتغل كيف دي كويس يعني إحنا جايز الصفحة ممكن تكون صغيرة شوية يعني هي فيها اتناشر ألف في خلال شهرين بس بس عندنا تحليل. بتبقى في تحاليل تبقى في الصفحة تبين عدد التفاعل معنا قدية من الناس المشتركين آه، فالتفاعل دايما بين 90% لـ 150% يعني إحنا عندنا آه. 12 ألف ساعات بيوصل التفاعل لـ 15 ألف واحد متفاعل معنا أكتر من نسبة الناس المشتركين في الصفحة وأوقات بيوصل أقل حاجة ممكن يوصل إلى 90% يعني في صفحات ممكن تبقى فيها مليون ويبقى فيها مثلا 10 ألف بس المتفاعلين أحسنت أحسنت فده أحسنت. عشان احت... إحنا اهتمنا بالكيف أكتر من الكم أحس كم عدد كم عدد المتابعين او عدد الاعضاء الشرط من هؤلاء قليلون فعلا صحيح. صحيح طيب انا ودي قبل اوصلك سليمان دعني أذكر بعض الأشياء اللي يعني لاحظتها حقيقه وربما انا يعني اقل منكم جلوسا على الفيسبوك تويتر يعني انتم ربما وقتكم اوسع في هذا لكن سأذكر انا بعض الملاحظات التي لاحظتها او التي ايضا استطعت ان امارسها من خلال صفحه تويتر والفيسبوك و عرض عليه حقيقة أني أفتح في الالكيك والاستقرام وغيره لكن وجدت أن هذه الأمور ستزداد وإن كان ربما أيضا يسر الله تعالى ونفتح فيها أيضا صفحات أولا يستطيع الإنسان أن ينشر من خلالها الخير وأنا أعرف أن عددا من الناس بل أستطيع أن أقول عددا كبيرا من غير المسلمين تعرف على الإسلام من خلال بعض الصفحات الإسلامية أو بعض مشاركات بعض الشباب برسائل يعني أو تغريدات قصيرة في هاشتاغ يكون باللغة الإنجليزية يكون يفتح مثلًا هاشتاغ باللغة الإنجليزية مثلا عن عن أي قضية تكون يأتي ويأخذ رسائل قص لزق وربما هو لا يعرف إنجليزي جيدا لكن يعرف ترجمتها تماما ياخد قص لزق ويشارك بها أنت إذا ألقيت حجرا وحركت الماء انتبه الناس إن في شيء وقع في الماء وبالتالي يبدأ يبحث هذا يقول إن الإسلام بهذه الطريقة أو كذا طيب دعني أتأمل لماذا يفعلون ذلك أنا كتبت قبل أمس أنا كنت في بريطانيا أدرس اللغة الإنجليزية، فجلست مع مدرس درس خصوصي كان يدرسني بعد ما تنتهي الفصول أجل ساعتين معه في الكلية، فمحادثة، فالشاهد اسمه جون أذكر، فسألني في أول جلسة إيش تعمل؟ قلت أنا في الجامعة، أنت ماذا تعمل؟ قال أنا أشتغل في الكنيسة، فلما عرف إني في الجامعة وأدرس شريعة، قال إن تدرس مواد شرعية؟ قلت نعم، قال إن ليش عملت مشكلة لما؟ حصل لنبيكم يعني لما استهزأوا به ورسموه رسومات كذا ليش, عمل ليش عملتوا مشكلة فجعلت أحدث عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يا جمع الرجل تأثر تأثرا شديدا وخفض بصره وجعل يردد ويقول يعني ما أعظم معك حق أن, أن تثور يعني معك حق فعلا أن تثور فأن له يعني غيرة عليه عليه الصلاة وسلام هذه لو تترجمها وتترجم بعض أخلاق عليه الصلاة والسلام وتقول لهم مثلا لماذا نحبه بالإنجليزي مثلا ترجمها في هاشتاج وألقها في في تويتر دع بعض الناس يا أخي يقرأوها وربما تأثر بها يستطيع أن ينشر الخير يستطيع أن يعلن عن الخير نحن في الصفحة علنا عن بعض الجمعيات الخيرية أعلنت مرة عن وقف خيري تابع لجمعية لتحفيظ القرآن الوقف هذا سوف يستخرجون من سنويا قرابة أربعمائة ألف ريال للإنفاق على حلقات تحفيظ القرآن في المنطقة فأول ما نشرت عنه اتصل بي أحد التجار قال يا شيخ أنت نزلت في صفحتك كذا قلت نعم قال أنت واثق فيهم قلت أكيد ما نزلت إلا أنا واثق وهذه أوراقهم رسمية فتبرع عليهم بالوقف كاملا كيف استطعنا أن نصل إليه عبر صفحة تويتر وأنا لا أعرفه من قبل وهو لا يعرفني لكن ربما جاء الله خير دخل الصفحة وقرأ تستطيع أن تنشر الخير من خلال يعني مبادئ في تربية الأولاد اعلانات عن محاضرات اعلانات عن برامج فضائية ونحو ذلك بمعنى أنك تستطيع أن مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع أنا لما أقول لا تنسوا صلاة الوتر أو من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ونخلتهم في الجنة وبس اللي بيقرأها ثم يسبح يكون له مثل أجره الأمر الثاني تستطيع أن تنصح الناس من خلالها تقول يا ناس انتبهوا من المشروب الفلاني هذا ضار انتبهوا مثلا غدا يحصل كذا وكذا انتبهوا في برد شديد أو في مثلا سيل من الماء أو نحو ذلك تستطيع أن تحل مشاكل الناس من خلاله وهذا سأفصل بعد قليل مع اتصال من تركيا أظن ولا لا أو من داغستان أخي أحمد سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ بك أخي أحمد حياك الله مرحبا أهلاً أهلاً من دارسان والآن من تركيا لأنه المقر الرئيسي في تركيا ولكن الأصل من دارسان نعم أنتم عندكم يبدو موقع تواصل اجتماعي جديد إن شاء الله إن شاء الله هو سلام ورد سلام ورد نعم يعني عالم السلام هو عالم السلام نعم شبكة التواصل الاجتماعية أو بلاتفورم متكامل ليس فقط شبكة التواصل بل أه. عليها إن شاء الله كل ما يحتاج إليه المسلم في الإنترنت يجده في سلام بورد إن شاء الله ممتاز حدثنا عنها يعني كيف صنعتوها كيف ستكون فيها مميزات تختلف عن مميزات الموجودة حتى تجذب الناس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا أشكركم على إتاحة الفرصة لهذه المداخل شيخنا ويعني هذه الفكرة ولدت قبل سنة ونصف تقريبا فكرة لأنه الآن أهمية شبك شبكات التواصل الاجتماعية يعني تفضلت تكلمت عنها كثيرا وفي الحقيقة للأسف الشديد إلى الآن ما في هناك ولا شبكة مبنية على قيمنا الأخلاقية فنحن مؤمنين أن الإعلام الجديد يستطيع أن يوحد الأمة وخاصة الإعلام الجديد القيمي التنموي فنحن نحتاج إلى شبكة تتخصص في بناء الحضاره الإسلامية تتخصص في توحيد الأمة فصنعتم, ف... هذه... فصنعتم هذه الشبكة نعم نحن نشتغل إلى... نشتغل عليها الآن إلى الآن ما انتلقنا بها ولكن إن شاء الله قريبا كم قطع كم كم قطعتوا من المشروع؟ يعني نقول مثلا قطعتم 70% 80% وبقي لكم القليل هو, هو تقريبا 80% إن شاء الله ولكن ميزة هذا المشروع أنه بعدما ينطلق سيبدأ ينمو بشكل دائم لأنه سيبني على الابتكارات وعلى الإبداع الشباب المسلم من العالم الإسلامي فهي تبنى شركات مع جميع أو أحسن المبدعين في العالم الإسلامي والشركات لأنها تكون بلاتفورم التي يبنى عليها التطبيقات التي يحتاج إليه المسلمين معه. نحن درسنا الاحتياجات وكيفية ال الاستخدام جميل. من قبل المسلمين. طيب عندكم و... سد أحمد عندكم أشياء جديدة ستقدمونها غير اللي موجود في الفيسبوك وتويتر. طبعًا هي يعني نحن سنتميز ببعض الأمور على شبكة نفسها وفي نفس الوقت كما قلت هي بلاتفورم البلاتفورم التي عليها تكون جميع التطبيقات وطبعا كثير من التطبيقات تكون لأول مرة تخرج في الساحة فهذه التطبيقات تكون بعضها للأطفال الشباب للعلماء لرياضيين متى تظن متى تظن بإذن الله أن تنطلق الشبكة؟ لا أتت أنا أحدد وقتا لأن هي ثلاث مراحل يعني الريليز الأول سيكون في منتصف مارش مارس مارس شهر الثالث ثم بعد ثلاثة أشهر الريليز الثاني ثم في رمضان إن شاء الله ااا اووب ااا بيتا ورشن إن شاء الله فنعتقد نصله إلى رقم يعني في رمضان ثلاث مليون مستخدم وإلى نهاية السنة إن شاء الله ما لا يقل عن عشرة مليون ااا وخلال ثلاث سنوات ما لا يقل عن مئة مليون مستخدم بإذن الله أن يفوق ذلك إن شاء الله, الله. إن شاء الله بارك في الله فيك أستاذ أحمد وإن شاء الله نعلي يذكر نشرها. بعض المعلومات في الصفحة بإذن الله عنكم بارك الله فيك السلام ورد أيه. كلمتين بعد ذلك هي مقررة رمضان اللي فات أنها مم. تفتح وهي موجهة للمسلمين في غير العالم العربي مم. الهدف مثلا وصول البنك, البنك البنوك الإسلامية الذبح الحلال خدمة المسلمين اللي هم ما يواجهوا الأشياء اللي احنا موجودة حوالنا كدهنا هذا شوك اجتماعي تخدم المسلمين في غير دولنا أحسنت هذا مهم حقيقة كيف. هذا مهم جدا وأيضا أن يكون التحكم من من من قومك أحسن ما يكون التحكم من غيرك صحيح. يعني ربما أحيانا تكتب بعض الأشياء فيقولون أورايك القوم أن تكلمت عن الجهاد ولا تكلمت عن كذا إذا نغلق صفحتك وأنت ربما يعني علقت على الصفحة شيء كثير وقرأت شيء كثيرة من من الفوائد فيها تبادل الخبرات بين الناس بشرط أن لا يكون الإنسان يذكر خبرة إلا خبرة حقيقية. لا يذكر أشياء يعني سيئة أو أحيانا بعض الشاب ربما يذكر خبرات تتعلق بالتدخين تتعلق بتعاطي المخدرات تتعلق بالمسكرات بالعلاقات المحرمة هذا منشر الفساد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة من فوائدها التجارة ونذكر أن بعض الشباب كان يبيع أشياء محددة يعني مثلا جاء بضاعة من الصين جاء بضاعة من كذا بعض النساء التي ربما هي تصنع في بيتها بعض الأكلات الشعبية، فتفتح صفحة وتقول يا جماعة اللي يريد جريش، اللي يبغى قرصان، يبغى مرقوق، يبغى كذا، بعض الأكلات الشعبية ترى موجود عندنا، يتصلوا ويبدوني أن هذا في يعني في تجاوب للناس، يعني في بزنس جيد لا بأس به، بشرط أيضا أن يكون صادقا وألا يتلاعب الناس به. يعني ما في واحد يرسل للمرأة وربما كانت يعني امرأة أرمل ومحتاجة ويقول خلاص أنا عندي الليلة عشاء لمجموعة من أصدقائي اعملين لنا حق عشرة أشخاص ثم المسكينة تفرح وتعمل ثم لا يأتي لأخذه أو لا يتصل بها بعد ذلك أو لا ينسق معها يعني ينبغي أن يكون أن يكون صادقا من أنفع ما وجدت في هذه التواصل تبادل الأراء أنا حقيقة أستفيد من الإخوة المتابعين معي جزاهم الله خير والأخوات أحيانا عندي مثلاً مثل هذا اللقاء فأقول عندي حلقة عن تويتر والفيسبوك وكذا وكذا أعطوني آراءكم تصل إلى آراء ربما لم تأتي في بالك لأن الذين يقرؤون فيهم الكبير والصغير والعالم والأقل علما والمثقف جدا والأقل ثقافه هو أنواع من الناس وبالتالي تستطيع ربما أن تصل إلى أفكار أنت ما جاءت في بالك لأن تحديد ذهنك احيانا موجه في في طريق معين خطبة الجمعة احيانا أقول ماذا تقترحون ان اخطب عنه صحيح أن كثير من الناس يذكروا همومه. فواحد مثلا يقول أرجوك يا شيخ أخطب مثلا عن طلب المرأة الطلاق من زوجها مثلا. فأدري بينه وبين زوجته مشكلة أو يقول أخطب يا شيخ عن غلاء أسعار إيجارات المنازل فأدري أن عنده بكرة أجار بسلمه وأنه متورط مثلا أو يا شيخ أكتب عن الأولاد اللي ما يسمعون كلام آبائهم أدري أن في كذا أو وحده تكلم عن الزواج اللي يتزوج زوجة ثانية ولا يعدل أوه إذن أنت قصدك كذا وكذا فلكن ينبغي الواحد أن يستفيد من الأعراء لكن لا تحدد ذهنك بشيء معين يعني يعني بتحليل سلوك البني عدمين وهذا اللي يستفيدوا من التجار يعني الآن يعرف وش تأكل وش تحب تشوف وش تحب تسوي بناء على أنت المعلومات اللي قاعد تحطها زي ما أنت استشفيت الأشياء أحسنت بكتاباتك اللي, اللي تكتبها هذا معنا فاصل قصير بس وبقي الكلام أيضا عن المحظورات اللي فيها عن التعريف بها هي أيضا عن حصائيات على الأوقات التي يجلسها الناس عليها سنستمع إليه معكم أيها الأحبة بعد هذا فاصل قصير بإذن الله ان يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم كان الناس في السابق إذا أراد الأصدقاء يتحدثوا مع بعضهم البعض تزاوروا جلس بعضهم مع بعض تجدهم أحيانا تمر في الطريق فتجد شباب واقفين عند بقالة يتحدثون ربما خرجوا من المسجد ووقفوا بجانبه يتحدثون اليوم قل ذلك لأنه بدأوا يتحدثون عبر. البلاك بيري والواتس أب ومواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي أصبح جلوس الناس مع بعضهم البعض أقل وأصبح جلوس الإنسان أمام الكمبيوتر أكثر من جلوسه أحيانا مع أصدقائها وربما مع أهله بل أحيانا تجدك يعني تجلس مع أولادك مع الأسف الظاهر كلنا نسويها وتلقاك أنت معاك تويتر تقرأ وأنت ربما تأكل وزوجتك معها جهازها وعيالك كل واحد معها جهازها حتى يخيل إليك ان, إن البيت ليس في أنا دخلت قبل كم يوم من صلاة الظهر ودخلت وأيدي الأطفال كلهم كل واحد معه جهاز يختلف عن يا آيباد يا آيفون يا مدري إيش حتى بنت بنتي صغيرة يمكن عمرها ثلاثة أربعة سنوات معها أيضا جهاز ولا حد يتكلم ولا حد طالع للشمس على الأقل شوي صحة وأضرب الجرس ما حد فتح لي إلا بعد, بعد وقت يعني ما كان معي مفتاحه وغضبت وأقسمت أن لا يستعملوها اليوم كاملا كنت ناوي أقسم شهر كامل بسخفت ما يمشي قسمي وجمعت الآيبادات كلها واجتمعت أربعة خمسة وأخبأها فبدأوا يتحدثون يلعبون هذا ينزل هذا يطلع عاشوا حياتهم المشكلة أن الناس اليوم مع وجود هذه الأجهزة صار الواحد لا يعيش حياته وأعرف واحد يعني زاد وزنك كثير ممكن يعطينا تجربته أبو عمر لما اشتغل في برنامج معين سرفت عليه مرة بالقصة ويقولوا بعدين تركت البرنامج واعتذرت منه لأني لاحظت إني جالس على الكمبيوتر سعد حدثنا عن هالقصة هذه <تصفيق> ما أتوقع هذا لا هي بشكل عام أنا يعني أنا شغلي مبرمج أصلاً كمبيوتر فأذكر أنا فترة من فترة حياتي لما بدل تدخل في الموضوع وشتغل في البرمجة فعلا تفاجئني يوم يوم صارت بيزنس قوي إيه صار أقعد يعني تصلح أحيانًا ستاعش سبعة عشر ساعة على الكمبيوتر, متواصل الكمبيوتر على الكمبيوتر وبالتالي جنبك فصار طلع لي واحد ثاني جنبي <تصفيق> اللي هو <تصفيق> بس طلعت تو أمي هذا بيزنس حقي فما أقدر أتركه يا جد ركض خرب بيتي فعشان كذا مستمر الأسف <تصفيق> وهذه مشكلة أن الناس بدأوا يصرفونه من الوقت أحيانًا أمامها الأجهزة هذه أكثر ما يصرفونه في غيره. بصراحة وإن كانت هي قاربة أصبح الواحد يشعر أنه صديق للآخر دعني أكمل بعض النقاط منها أيضا التعريف الجمعيات الخيرية منها أن هذه الأجهزة أظهرت قدرات يعني حقيقة أنا بعض الشباب أقرأ لهم منذ سنة وأرى صورته وأعجب به وأفرح إذا لقيته يعني أنت عندك قدرات في تحليل الأحداث السياسية عندك قدرات في ارائك التي تعطيني إياها في في خطب الجمعة أنت عندك قدرات تتعلق أحيانا بحل المشاكل أذكر أحيانا مشكلة معينة يعطيني حلا قويا أقول يا أخي ما شاء الله عليك عقلك يعني كيف جاء بل إنني أذكر واحد راسلني مراسلة عالية جدا قوية حتى قلت له يا أخي أنا وديني التقي بك أنت في الرياض قال أنا في الرياض قلت أنا عندي بكرة محاضرة المكان الفلاني أرجوك أحضر معي وتعرف عليك أنا كنت أتوقع تعرف بعض الناس يحط صورة صورة رمزية هو ما صورته صورة رمزية صورته صورة ابنه صورة والده. فما تستطيع تحكم ان هذه هي صورتك أحيانا إلا قريب تفاجأت صليت خلص المحاضرة اللي جاءني طفل طوله يمكن متر وعشرين سنتي زين أو متر ونص سلم علي ظن منها الأطفال المحبين يعني أهلني يا ابني كيف حالك ساكت طيب بارك الله فيك يعني خلاص سلمت فوقف عندي قلت عندك سؤال يا ابني قال ما عندي سؤال قلت طيب بارك الله فيك يعني امشي فقال أنت طلبتني قلت اجلس أنا طلبتك قال نعم أنا فلان لأراسلك وإذا هذا الولد في ثاني متوسط لكن عنده عقلية فذة حقيقة كأنك تتحدث مع أبو أربعين سنة فهي أظهرت قدرات مثل هذا الابن لازم أتعرف على والده يعني أوصيها يعتني بها يعتني بثقافته أن يعتني بدراسته يحفظه من أصحاب سوء يحفظه فعلا أظهرت قدرات أشخاص عندهم قدرة على أن يؤثروا في المجتمع طيب قبل أن نذكر السلبيات ودنا نسمع منك سليمان طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعليا لصحبه جمعين الله صلی زي ما ذكرت هي اسم الحلقة وسائل التواصل الاجتماعي لكن للأسف أنها تسببت أحيانا في <سؤال> قطع بعض إي مشاكل اجتماعية بعض قطع بعض العلاقات الاجتماعية زي ما ذكرت الشيخ الواحد يكون قاعد في مجلس مع أصحابه أو مع أهله كل واحد مشغول في في في جهازه أو في شي يعني فتلاقي يتواصل مع ناس يبعدوا عنه يمكن آلاف الكيلومترات وعلاقته قوية فيهم وأنقى من الناس له علاقته فيهم يعني كانت تكون منعدمة وما في أي تواصل ما بينهم الدولة إنه قد يكون حزين أو زعلان تجي تكلم وتقول له إيش فيك ما يكلمك تدخل على صفحة فيسبوك أو تويتر عشان تعرف يمكن يعبه هو للناس فبدل ما يعب الشخص قريب منه بعبل الناس كلهم ما يبغى أحد يتناقش معه في المشكلة يمكن يبغى بس يطلع مكرونة نفسه إيش فيه فسببت حسن. زي ما تواصل اجتماعي أيضا سببت بعض القطع العلاقات الأسرية أو العلاقات الحميمة اللي قد تكون بين الناس فهذا أيضا تأدي بطريقة أو خلنا انطوائية عند الشخص الشخص قد يكون صراحة. انطوائي فتلاقيه ما يتواصل مع الناس ما يقدر يقعد مع الشخص يتكلم وجه وجه وجه, وجه لا تلاقيه أغلب وقته يتواصل مع الناس عن طريق الأجهزة يكتب كلام جميل يكتب يعبر عن اه وتلاقيه شخصيته لكن لو جيت قعدت معاه في مكان قد ما يجمع كلمتين على بعضه هو قد يتكلم معك فيها ما يقدر يتكلم معك لأنه ما يقدر يتعامل أو ما في تعامل كبير احتكاك مع البشر مع البشر ومع الأوادم يعني ما في احتكاك مباشر أغلب احتكاكه مع الأجهزة ويتواصل عن طريقها يعني أثرت على لو كان عندك يعني ثلاثة أربعة من أولادك كذا بهذه الطريقة أكثر وقته على هذا تقول يا ابني اطلع معي طيب أنا بروح الأهلي اطلع معي للسوق أنا بذهب اشتري غراض يا ابني روح البقالة سو كذا تجد أنه ربما أحيانا حتى في المجلس وعندك رجال يربما هو اللي يصب القهوة يصب في ويقوم في البلاك بيري ما يرفع ضغطك طبعا كيف, كيف يعني هذا الولد ايه يحصل له بعد قل عشر سنوات إذا وصل عمره إلى عشرين سنة مثلا قد تلاقى علاقات، قد علاقاته مع الناس يعني مع مع والدين أو مع إخوانه أو مع اصدقائه قد تكون منعدمه يعني كذا ما يتقابل معك بالايام او بالشهور لكن له تواصل دائما معك على الاجهزه ففي انطوائيه تصبح عنده انطوائية وازدواجيه في شخصيه الانسان هذا <تصفيق> تلاقي له شخصيه يظهر عن طريق المواقع الاجتماعيه له شخصية مغايره تماما شخصيه مثالية مؤدب محترم له اخلاق له صورته يعني الكاريزما المعينه المحي... هذه كاريزما جيدة يعني واحد يحس انه إنسان جدا كويس لكن لو انه قابلته في الحياه العامه تلاقي له شخصيه ثانيه مختلفه عن المثاليه اللي هو فارضها حول نفسه يعني او, ال أو ال الهالة اللي مسويها لنفسه تلاقي له شخصية ثانية يعني طيب والحل هل نسحب الأجهزة منهم؟ لا سحب سحب الأجهزة المنع ما حل المنع حل لها لها قد تكونها عائلية يعني بأوقات محددة إذا في ساعات عائلية مثل الواحد له ساعات عائلية ما عصوا في البيت خلاص مثلا ما بين المغرب عشاء في بعد صلاة العصر هذا وقت عائلي ما في أحد يمسك جهازه يقد مثلا الوالدين والأولاد مع بعضهم ما في أي أحد يمسك جهازه يكون موجود حتى الأب خلاص حتى الأب أيوة طبع أيوة يعني هو إذا كان في استثناء إذا كان في استثناء شيء ثاني لا تنهى أن خل لا في الغرفة أو كذا في مجلس العائلة يقول واحد مع أسرته في هذا الوقت المحدد لو ساعة كل يوم أعتقد تكون كافية في التواصل الأسري أو حتى مع الصديق قد يخرج صديق أنا أقابل مثلا كل أسبوع يلا خلينا نتقابل ونتقابل في مكان تجد كل واحد ماسك جواله على فيسبوك تويتر واتس يعني أي واحد اي من هذه البوابات تجينا ماسكها وقاعد عليها ماسك الجوال طب إحنا جينا عشان نمسك أنا أنا أنا أمسك جهازي في البيت وتواصل معك في البيت ما جيت أقعد معك كذا خمس ستة أشخاص عشان نمسك كل واحد كل واحد كل واحد يمسك ج جهازي ويقعد يطالع فيه وأحياناً قد أكون أنا أتكلم عن نفسي شخصيا كل أصدقاء في لنا قروب, قروب كذا على الواتساب فتلاقينا جالسين مع بعضنا ونكلم بعضنا عن طريق ال بالواتساب بال... مثلا و... يعني المسألة هزل... أيوه هزلية أيوة يعني في كم شخص وبعضهم في جدة جدة. شوية فيها بعد العلاقات قد تكون شيء فكاهي إني أنا قاعد مع شخص وأتكلم معه كذا لكن في في كعلاقة يتكلم معه وجه لوجه قد تكون لها عمق نفسي نفسيجي. المسألة بصراحة هي إدمان. والإدمان هو أنك لا تستطيع أن تفارق الشيء وكلما ما فاركته وجدت من نفسك داعيا إلى الرجوع إليه. وهذا تمام في اجتماع يا شيخ أفضل. الواحد أوجد هذا الشيء في حياته وفرض على نفسه هذا الشيء لا لا بد يكون ضروري في حياتي ولا بد يكون موجود أنا استخدم هذا الشيء. إحنا قبل بلاش أقول قبل عشر سنوات قبل سنتين الواتس أب ما كان موجود قبل ست سنوات الفيسبوك ما كان موجود فكيف كانت ماشي حياتنا ذي كلام كانت أعتقد أفضل من الآن في التواصل يعني فإحنا حسن. اللي أوجدناه وخليناها شيء أساسي في حياتنا ريان وضرورة. ريان وضرورة. أحيانا طبعا هو بحسب ما يعتني الإنسان يعني حتى بما يقرأ يعني كونه يصرف وقتا طويلا في القراءة أو معها أحيانا لا تستطيع أن تلومه هو إذا كان يقرأ شيء مفيدا ولذلك العناية بالصفحة من أهم المهمات و كلما كانت الصفحة أكثر تميزا استفاد الناس منها أكثر. الحلقة الأولى من هذا البرنامج في موسمه الخامس نحن بدأنا صغارا في السنة الأولى له. وقدمنا قرابة 30 حلقة خلال تلك السنة، ثم كبرنا بعد ذلك، ثم نحن اليوم يعني قربنا ندخل المدرسة يعني نحن اليوم في السنة الخامسة له قدمنا أكثر من تقريبا يعني قريب من المئة وخمسين خلال الأربع سنوات الماضية. أنا في تركيا أتذكر الخلافة الإسلامية أتيت لكم بأخبار من تركيا صورنا فيها عدد من الحلقات. جلسنا مع أتراك يحكون لنا التاريخ الذي كانت عليه الأمة زرت عدد من الأماكن في أوروبا فوجدت الإخوة السودانيين من أبرز الدعاة هنا، ومن أنشط الإخوة الكرام في المراكز الإسلامية والله أفضل والله سعيد بهذا ال... بهذه الزيارة وفرحان والله بالشعب التونسي العظيم إذا قرأت عن تاريخ تونس قرأت عن جامعي وجامعة السيتونة الذي كان منارا للعلم وانتشارا للخير الشباب اللي يطلعون مخيمات ما عودتوا بعض يا شباب كذا عقب الصلاه احد يلقي كلمه عليكم مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلدا بالجنه بس يكفي وجلس. كل من قالها ياكل لك مثل أجر. نحن اليوم في الاردن ثلاثة ملايين بصمة وضعتموها على فيسبوك شكرا لكم عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك أنا أشكر حقيقة كل من شارك معنا في الصفحة جزاه الله خير وأنا أقول إن نستفيد منكم كما بإذن الله تعالى أرجو أنكم تستفيدون منا أنا ودي بس قبل ما يعني يمضي علينا الوقت أذكر بعض الملاحظات التي أحذر منها يعني بعض اخوتي واخواتي من يشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا أن صفحتك لا تدري من يقرأها يقرأها المسلم والكافر يقرأها العالم والجاهل ويقرأها الكبير والصغير أعمار مختلفة احذر في طريقة كتابتك أن يكون كلامك يوحي بمعنى ربما يفهمه بعضهم على غير المعنى الذي تريد فتسبب إشكالنا أحيانا عندهم لا يجوز الكلام في أشياء خاصة يعني, يعني, يعني الآن المشكلة برنامج الكيك هذا الذي يصور تستطيع أن تصور بجوالك مدة ستة وثلاثين ثانية ومباشرة تنزلها تنشرها هل تصدق أصبحت أخاف الآن أنا من, من الأطفال صار عندي فوبيا أطفال <تصفيق> تخيل وأنا أجلس في المجلس واحد من أصدقائي واحد من عياله جالس ولاحظ انه رافع كذا جواله علي طيب يا ابني من اذن لك أنك تصور مم. انا احيانا الغترة على جنب مثلا وانت تسالف مع صاحبك وتضع لا أرضى أن أصور وأن ينشر هذا الكلام أو أحيانا أكون أقول قصه خاصة بي والله وبعدين مثلا مسكتني المرور مسكني الشرطي وبعدين قلت للشرط هذه ليست للنشر يا ابني ليش تصورها ثم أفاجأ أنه تك مصورك بصورة معينة ثم ينشرها أو ربما صورك مقطع أيضا وقطعه 36 ثم نشره لأجل أن يستجلب مدا يعني مشاركين أكثر ومتابعين أكثر أول شيء لا يجوز نشر أشياء عن الناس إلا بالاستئذان منهم لا يجوز شرعا أن تنشر شيئا إلا بالاستئذان إلا الأشياء العامة مثل واحد يصور محاضرة معينة يصور لقاعة ماذا الأمر فيه سهل كذلك الأشياء الخاصة لا يجوز أن يتحدث فيها الإنسان واحد يتحدث عن أمور تتعلق به وبزوجته امرأة تتكلم عنها وعن زوجها هذا كله لا يجوز شرعا كذلك الإشاعات وتناقلها وأنا يا أخي أعجب ياتيني في المنشن أحيانا كذا مصمم صورة فيها صورتي مكتوب قال الشيخ محمد العريفي كل فتاة تدمع عينها بسبب أذا رجل فإن الملائكه تلعنه إلى أن يموت والله ما قلتها ولا سمعت بها ومحدود صورتي وفلان قالها أمس جاءني قال محمد العريفي كلما كانت أمك راضية عليك والله لا قلتها ولا ولا سمعت بها لا يجوز أن تركب كلاما على أحد إلا إن وانت متأكد عندك إثبات أنه قال هذا الكلام تناقل الفتاوى لا تنقل فتوى إلا إن أنت متأكد من هذه الفتوى وإلا يعني ولا تقول لما تصفوا لسيناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب لا يجوز فضح الناس مسكت على شخص أشياء معينة لا تبتز من خلال ذلك وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته فالواحد يحذر من أن يفضح الناس فقد يبتليك الله من يفضحك نشر الطبائع السيئه احيانا بعضنا سينشر اشياء جربتوا الدخان فوق السجاير وفلانيه سجاير ترى يا شباب أحسن من السيجاره هذا كله لا يجوز هذا من نشر الفساد الدعوه احيانا للفساد اليوم يا شباب في مهرجان غناء في غنائي في, في المكان الفلاني اليوم سوق الفلاني في بنات حلوات تعالوا مثلا اليه اليوم هذا كله من نشر الفساد من دعى إلى ضلاله كان عليهم من الوزر مثل أوزارهم التبعاء. لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء كذلك نشر ثقافات تخالف الشريعة. صور معينة. قصات معينة. التواصل المحرم مع الفتيات. يعني في تقرير يقول أن 80% من النساء تعرضنا للتحرش من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي. التحرش بالكلام طبعا. فدليل أن كثير من الشباب ربما. يعني يتبع البنت لأجل ذلك وكذلك لا يجوز المرأة أن تضع صورتها ولا تضع صورة امرأة أخرى يعني أحيانا بعضهن تضع صورة فتاة أخذتها من الانترنت وتضع اسمها لا يجوز نشر مثل هذه الصور أن تضعي صورة زهور صورة سماء زرقاء صورة أي شيء لكن لا تضعي مثل هذه الصورة كذلك يعني الاحتيال على الآخرين بعض الناس يحتال عليهم ويقول مثلا انا عندي مشروع تجاري بالطريقة الفلانية او أراضي للبيع اللي يريد أرسله على إيميله مثلا المعلومات الفلانية يحولي الآن إلى حسابي مثلا مبلغ الفلاني وهناك أقوام ربما يستقل هذا المبلغ يقول له مثلا خمسين ريال عشر ريال ولا, ولا كذا مبلغ معين ربما يراه بعض الناس قليلا فيبدأ يبتزه من خلاله وهذا أيضا الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا يجوز الإنسان أن يفعل مثل ذلك وأيضا لا يكون عقله صغيرا فيبتزه الآخرون أنا بقي بعض النقاط وأيضا بقي استمع لكم لكن نطلع فاصل ونرجع هذا فاصل قصير وأنا إليكم بإذن الله من يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك بصمتك والكل يقصد رفعتك ضع بصمة. ضع بصمة. السلام عليكم لا يزال كلامنا يحب حول مواقع التواصل وأن الإنسان ينبغي أن يكون كما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت بحيث أنه يكون مباركا بدلا يكون مفسدا بالنسبة للموضوع اللي تحدثته فيه أنتو الأخي سليمان أنه كيف أنه في بعض يسيء استخدام الشبكات التواصل الاجتماعي طبعا إحنا شعب غض تونى يافعين يعني تونى شباب شباب شب بشكل شب شب عام العالم العربي وفي السعوديه تقريبا 70% هم أقل من 30 سنة كلنا احنا قابلين لتبني التقنية بشكل كامل يعني حتى نشوف الآن الصغار أنا أقول يولد الواحد هو فيه مركب بلاك أنه جاهز التقنية ف... <تصفيق> يطلع <من باس> <تصفيق> جاهزين ما في مواد الآن تثقف الشباب كيف استخدام الأمثل للتقنية على أساس إن لما تطيح هده يعرف يستخدمها بشكل تمام. طيب. يعني الآن كان زمان لما بلوتوث بعدين جت الكاميرا الجوال أول ما استخدموها الشباب بشكل سيء بعدين بدأوا يتحسنوا وهلوما جرى نفس الشيء كانت تواصل اجتماعي نقول دائما إنه في سلبية ولكن نحتاج إلى تثقيفهم وإحنا نقدم دورات تدريبية في الموضوع وندربهم كيف إنه يستخدمونها مثلا في التجارة في الأعمال في غيره وعلى سبيل المثال مثلا شبكة اجتماعية زي لينكدن هذه شبكة اجتماعية مهنية قليل الناس يعرفونها بشكل بشكل عام، مم. فنجد إنه الشباب مثلا أيه. في في اشرح لي أبو عمر على ال نشوف عندنا هنا سبعمية وواحد ألف عدد, عدّد مشتركين في السعودية 30% في من الخليج الموجودين في في السعودية لو تلاحظنا في آه. الخريطة مم. موجود في الدول الخليج نأتي الثانيين من الذين في العالم لا في الخليج في الخليج في الخليج إحنا نأتي بالمرتبة الثانية بعد الإمارات حلو. طبعا وظيفتها أن الناس تبحث عن, وظاي... تبحث عن وظائف ها. بناء على رغباتهم وأعمالهم كيف يدخلها الواحد عبر مجرد تسجل وتحط السيرة الذاتية الخاصة فيك ويتم التوصيه فيك من الناس اشتغلت معهم او درست معهم الآن الشركات العالمية صارت توظف الناس الموجودين في المحليا المحل... عن طريق متابعة ما, ما يقومون به ومهاراتهم متأكد. وتواصلهم مع الناس وحتى متأكد. في أمريكا 70% من الوظائف يتتم عن طريق هذا الموقع. مطلع. فنجد إنه في شبكة اجتماعية إيجابية نستخدمها بشكل جميل لا نعمم السلبية أو استخدامات سيئة. اسمح تفضل. يعني عفوا هل عن طريق هذه الشبكة ممكن واحد في أي مكان في أي دولة في العالم يجد وظيفة في أي دولة ثانية أخرى؟ أو أو هو الآن انت يعني وظيفة مغلق, مغلق مثلاً على السعودية. يعني لا لا الآن هي عالمية. نعم عارف الشبكة عارفة عالمية مية مليون حول العالم. أيه بس مثلاً هل إذا أنا أنا محتاج وظيفة مثلاً في السعودية في نعم. جدة؟ هل الوظيفة اللي تيجي ممكن تعرض عليها من دولة خارجية؟ نعم في ناس عرضت لهم من أمريكا إنه شافوا الشخص هذا في عنده مهارات غير موجودة برا مم. وعرضوا عليه قالوا تعال أو تمثلنا في بلدك أو تمثلنا في بلد آخر فيعني موجود الموضوع هذا بشكل يعني. يدخلون السعادة. إلى هذا يعني يسجن. شبكات على مستوى العالم يعني منتشرة ما مغلق على الدول م. لا لا شبكات اجتماعية دائما موجودة بس أنا عدد م. المستخدمين م. في السعودية ثمانية وحدة وتسعةين ألف تقريبا فوحتى زادت لأنه هذه الإحصائية من شهر راح نسوي أو شهرين تقريبا فالرقم ما زال مرتفع نجد إنه شبكات اجتماعية تساعدنا في وظائفنا في أعمالنا في في أشياء كثيرة فلا نأخذ الجال جزء اللي هو بس التسويه جيدة جدا نعم. يعني عربي ولا بالإنجليزي إنك هي بالإنجليزي بس تستطيع أن تكتب بالعربي لأنه في النهاية سيرة ذاتية. ممكن أنا أضع سير سيرة ذاتية بالعربي. صحيح. أو يفضل أنا أضع ال. دائماً ال البروفيشنال أو البزنس يدورون إنه آه. يثبت نوع من أشياء إنه هو إنجليزي. شو ذي؟ ها ها. حتى الشركات اللي عندنا مثلاً في الدول الخليجية تطلب ال السيف باللغة باللغة الإنجليزية. لأن حتى قد يكون مقابلة شخصية سوية معك أه، يكون أجنبي ما هو ما حسنها لغة البزنس، فهي إيوه، فتثبت جل إجالتك للغة بال بالسيفي، آها. طيب عندك نقطة ثانية ولننتقل إسلامي، طيب سامي <تصفيق> سليمان بس أبغى أتكلم شيخ عن أثر وسائل التواصل الاجتماعي في في تكوين أو صناعة رأي العام في المجتمعات في المجتمعات المجتمعات، فقد الحكومات أو الدول تشوف تقيس مدى أيضا الشعوب عن أشياء معينة أو الشعب في في في في موضوع محدد عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر قد يكون شخص يبغى يعرف مثلا مثلا قيادة المرأة للسيارة مثلا في المجتمع يبغى يشوف مدى قابلية الشعب في يطرح الموضوع في شبكات التواصل الاجتماعي شوف ان هي المجتمعات أصبح صوت الشعب مثلا او صوت المجتمعات توصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فعن طريق هذه الشبكات قد يكون الراي العام السياسه العامه ما نبغى نتكلم عن الثورات العربيه اللي حصلت بحكم انها مضت يعني وانها اساسها بدات من مواقع التواصل الاجتماعي لكن في يعني لها لها دور كبير في توحيد الصفوف في توحيد الأصوات تجاه موضوع محدد يعني او تجاه موقف سعر من شخص او من من من من موظف أو من أي شخص قد يكون له ححصل منه موقف سواء سي إيجابي أو سلبي مثلا على تويتر أسوله إشتاق ويتكلم عن الموضوع فأصبح أصبح وسيلة لصناعة هذا الرأي العام في المجتمعات أحسن. في نقطة أيضا يعني أي... مثلا تريد أن توجه رأي العام إلى مثلا شيء يتعلق بغلاء المهور مثلا أو غلاء حفلات الزواج مثلا أو توظيف الشباب أو كذا ممكن من خلاله تعمل ما يسمى مثلا بالوسم هاشتاج مثلًا ويعني حمله لأجل هذا الشيء. أيوة بالف. فتتكون نوعي عام تجاه موضوع محدد. تقيس تقيس. أصلًا. أيه. بشكل عام قائم على مابدأ يسمونه الكراود سورسنج. اللي هو حشد الجماهير إذا قلنا. أيه. فهو هذا القائم عليه أصلًا. مجموعات اهتمام تقوم بتتتفاهم شيء إيجابي شيء سلبي شيء خاص. فهذا يعني هو القامة موضوع, موضوع يعني جدا مم. اجتماعي أو موضوع سياسي أو موضوع اقتصادي قد يتناقش فيه الشعب بهذه الطريقة مم. أيضا من فوائد مواقع التواصل الاجتماعي أنها خلطت الطبقات الاجتماعية في المجتمع دخلت ببعضها فتلاقي واحد جالس في بيته مثلا بيتواصل مع وزير مع, مع مسؤول كبير هذا إذا عطاك وجه يعني, يعني قد لا في بعضهم يتواصل في معك في بعضهم يتواصل معك يعني قد إذا واحد مثلا لوزير في حجاب يمنعوك عنه لو يعني لما الرسالة الرساله من فيسال عن طريق تويتر او فيسبوك قد يجيب عنك يعني يجيب يجيب لك رغبتك فدخلت المجتمعات اوضحت الشخصيات يعني الشخص قد يكون في مقام محدد نزل للناس هذا الاتصال يسمى ألغت حارس البوابه حارس البوابه الغته هي الطبقه الشاميه دخل اختلطت في بعضها في هذه المواقع التاثر الاجتماعي إيه. ففي الواقع صح قد تلاقي الغني والفقير وال والسياسي والوالاقت والموظف ففي الشبكات هذه تداخل الناس في بعضهم وساب شيء واحد غافل عنها فرصة أتكلم يا <تصفيق> يا صرت أنت المذيع هو الظيف <تصفيق> يلا عطنا بعمر أنا عندي نقاط تفضل عطنا أكثر من الإضافة إلى أنها <تصفيق> أبرزت بعض الوجيه اللي كان بعدين عطني وجهك كنت قاعد محمد رايك نطلع ربيعك والله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طبعاً. بس يعني تحمست الموضوع، جاذبية يمكن أكبر من جاذبيتك بس تحمست يعني <تصفيق> هو. لا بصراحة <تصفيق> <لا لا لا تصفيق> حسيت إني ما عندي سالفة. <تصفيق> طيب نخدم <تصفيق> الحمق ونفتك منه وتكملون من السالفة. الشيء الثاني صناعة الأثر حتى أبين فكرتي قوية وأبين الأثر. أقول يا جماعة أنا قرأت الكتاب الفلاني واستفدت كذا وكذا. أنا ترى يا جماعة اشتريت الشيء الفلاني ووجدت باستعمال الجهاز أنه حصل لي كذا وكذا هذا أيضا يجعل لأمامك يقتنع بفكرتك. الأمر الثالث تحويل المشاعر إني أثير مشاعره أقول مثلا كيف مثلا تشتري هذا المنتج وهذا المنتج مثلا يصنعه الدولة الفلانية التي تصرف أموالها في كذا و... فتحاول أنك ما تقول المنتج سيء ما هو المنتج جيد ماشي وضعه ولا, ت... ولا تزيده وعيا ما تقدر تكذب عن المنتج لكن تلعب بمشاعره أو تحرك مشاعره لأجل أن توجه إلى شيء معين هذا كله إذا استطعنا حقيقة من خلال التغريدات القصيرة في تويتر أو الكتابات القصيرة ويبدو لي أن كلما قصر قصرت الرسالة صارت أكثر أكثر نفعا وتركيزا حتى في برنامج كيك هذا يعني الذي يستطيع يرسل رسائل واحد مثلا ما في مانع يرسل رسائل فيها نوع من الضحك وكذا لكن يحذر من أن يرسل رسائل فيها نوع من الأشياء المحرمة أو يجاهر شوفوا أنا أدخن ولا أنا أتعاطى مثلا مخدرات او أنا أشرب مسكرات أو شوفوني أنا وصديقتي أو فتاة تصور نفسها وهي تنزع حجابها أو نحو ذلك هذا كله يا جماعة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا الفاحش ليس المقصود بها الزنا الأمر الفاحش الأمر المحرم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فحقيقة يجب علينا نحن أيضا أن نحذر من يفعل مثل ذلك أنا جربت أن أرسل إلى بعضهم أقول يا ابني بارك الله في كتاباتك جيدة لكن الصورة التي تضعها غير جيدة يا بنتي والله بارك الله في كتاباتك موفقة لكن صورتك التي وضعتيها وأنت بشكل يعني كذا غيري وفعلا أكتشف أن هؤلاء يحتاجون فقط إلى توجيه قصير ويعني يغيرون باقي دقيقة ونصف إذا عندكم شيء كملوا البرنامج طالعا نقطة بس خلينا أكملها بس, بس بالله نظر حسسني خلاص خلينا ضحسني في شباب كانوا مغمورين الشبكات الاجتماعية ظهرتهم زي ما قلت الولد الصغير هذا في شباب كثير في كتاب في صحفيين لمع نجمهم وبدوا يظهرون لأنه خلاص الآن أصبح كل واحد محطة يعني إرسال من جواله يكتب ويبث ويصور ويسوي كل حاجة فهي جيدة لإظهار المواهب فكل شاب أتوقع عنده موهبة في مكان معين ممكن يظهرها وأكيد حيلاقي شخص أنه يساعده في تبنيها سواء بشكل تجاري أو بشكل ثاني. ويبغي أن يكون صادقا. يعني يا أخي واحد مثلا يقول عندي مثلا نوعية من العسل جيدة. اللي لا تلعب على الناس تشتريه من السوق وتعبئه من جديد في علبة. كذا وتقول هذا أصلي أنا جبته من كذا. يعني أيضا لا يحتال على الناس. لا يحتال على الناس وخلال كان يسليم. طالعا ولا. لا لا <تطلع> انظر <لا تطلع> إلي. <تطلع> أنا. ها. والله معد تتشارك معي. <تصفيق> أعطنا التعقيب حقي التعقيب اللي بيهز <تصفيق> الدنيا الحين عقب يا سليمان يلا بسم الله <تصفيق> بس نتكلم عن الشباب اللي عنده فكرة ويبقوا فيها فالبعمج الاجتماعي اللي طالع على اليوتيوب بمسمياتها المختلفة آه. يعني آه. أول ما بدأوا فكرة يعني للمجتمع عموما ل فكرة عام ما يعطوه المجتمع بعض سلبيات المجتمع بعض هموم الشعوب يطلعوها هذا وفي النهاية. قصك في مقاطع اليوتيوب. مقاطع أو أيوة لهم قنوات الآن على اليوتيوب مم. يعني برامج مختلفة بسمات مختلفة منها الفكاهية ومنها الاجتماعية صدق ومنها, صدق القانونية صدق ومنها القانونية صدق. ومنها الشرعية متنوعة يعني مم. في الحلقات متتابعة أول ما بدأوها بشيء يعني بداية جدا وصلوا إلى أصبحوا محترفين و. وما فينا على مستوى الدول حسن. العربية كلها. وأصبح العمل احترافي ولهم شركات ولهم مدعمين كبار. بدأ الموضوع بشيء بسيط وأصبح شيء ولذلك لا سليمان يعتنون بالفكرة التي يقدمونها. ليس حسن. الهم أني أنا جمهوري ينتظر مني كل أسبوع مقطع. لا. برضو جمهوري هذا يحتاج أن أحترمه. صحيح. فلا بد أن نقدم شيئا عطنا اللي عندك عشان نختم الوصولة للإبداع الكبير في التواصل الاجتماعي ده بس هيكون عن طريق حاجة وسيطة جدا. أن إحنا بدل ما نمنع زي كان أستاذ سليمان بيقول أن إحنا نمنع ونعمل وقت معين للمكان ده أنا, أنا مش موافق على الموضوع إحنا لو... وضع الضوابط بيكون أحسن بكتير أن أنا أحط الضوابط في المجال التواصل الاجتماعي في العيل عندي أو في أصحابي أو كده ده بيكون أفضل أن أنا أوفر لهم البديل. لأن أنا طول ما ب بمنعهم عن المواضيع اللي أول ما هيخش هيكسر الضوابط هستخدم الاستخدام السلبي لكن عشان نستخدم الاستخدام, الاستخدام الإيجابي اللي محمد كان بيفكر فيه نحنا لازم نحط لهم البديل إن احنا زي نعمل حتى في تواصل فكرات تواصل بيننا وبين الناس وكذا فالموضوع يكون أعطيهم أفكار تجعلهم منتجين فعلا فعلا اللي هو نشر الأخبار على طول والكلام ده كله. طبعا ده بيضمر حاجات كتير فالأفضل يكون نشر أشياء كويسين الله يجزيك خير محمد وأيضا يا أبا عمر وانت يا شيخ سليمان الدكتور مستقبلا إن شاء الله ونهنك أيضا على أنك أصبحت عضوهي تدريس في جامعة ملك أبدالعزي هني أن لهم صحيح. بك الله يسعدك الشيخ أيها أنا أشكر حقيقة من يشاركوننا في صفحتنا صفحة البرنامج الفيسبوك وكذلك أشكر حقيقة من يشاركون في صفحة البرنامج أيضا في تويتر وفي صفحتي أيضا في فيسبوك الشخصية وكذلك في تويتر نستفيد جميعا حقيقة من كتاباتكم من توجيهاتكم أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب وأسأل الله جل وعلا أن يكون مع إخواننا في كل مكان من الأرض والله إننا ندعو لإخواننا في كل بلد من البلدان أن يصلح الله تعالى حالهم وأن يكشف الله تعالى كربتهم يا رب العالمين أشكر كل من تواصل معنا بفكرة كل من تواصل معنا بمتابعة ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم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 ضع بصمتك كن اينما حلت خطاك اسرا لناظر من يراك كن أينما أسراً من يراك. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع ضع بصمتك